شبكة مزامير آل داود تقدم اللهم لك الحمد عدد ما حمدك الحامدون ولك الحمد عدد ما ذكرك الذاكرون لك الحمد ما صام صائم وأفطر ولك الحمد ما سال دمع وانهمر لَ الحمدُ بكل نِعم وَلَ الحمدُ بكل من وَلَ الحمدُ بكل رَحم لَ الحمدم لَ الحمدُ بكل ذَمبٍ غفردَ وَلَ الحمدُ بكل عبٍ ستهَ وَلَ الحمدُ بكلكَوبٍ كشَفَْ لا عد الله لا إله إلا الله خلق فسوا وقدر فهدا لا إله إلا الله السماء بناها والأرض سواها والأرض طحاها والنفس سواها فألهمها فجورها وتقواها لا إله إلا الله يفعل ما ويحكم ما يريد سبحانه لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين اللهم صل على خاتم أنبيائك وسيد أصفيائك وإمام أوليائك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك فعل الفيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اجعلنا هادين مهتدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا أنفسنا أصلح لنا قلوبنا املأ قلوبنا بمحبتك املأ قلوبنا من هيبتك املأ صدورنا من فشيتك وتعظيمك برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا عبدنا لك ذللنا إليك إلهنا اشغل ألسنتنا بذكرك اشغل جوارحنا بعبادتك حبب إلينا طاعتك يسر إلينا طاعتك إلهنا حببنا في الذكر والدعاء والصلاة والصيام والقرآن والقيام اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك منيبين إليك منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا أمرتنا بالصيام فصمنا إلهنا ما أخمصنا البطون إلا لك ما أضمأنا الأفواه إلا من أجلك إلهنا إلهنا لا تذر خيرا قسمته إلا بايتنا منه اوفر الحظ والنصيب ولا شرا الا دفعته عنا وعن المسلمين ارحم والدينا واغفر لهم اسعد فواطرهم اهنئ معيشتهم جمي حياتهم جمي حياتهم ذللنا لخدمتهم ذللنا لخدمتهم طيب قولنا لهم طيب فعلنا معهم لا تجعلنا عليهم جبارين لا تجعلنا عليهم أشقياء برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وسيدنا ومولانا يا غافر الذنب يا قابل التو يا لطيف يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير سبحانك تغفر كل شيء إلا أن يشرك بك سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما ألقفك ما أكثر جودك تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحانك قلت وقولك الحق إني أنا, إني أنا الغفور الرحيم نسألك يا غفور يا رحيم يا غفور يا رحيم يا غفور يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا تجاوز عن خطايانا إلهنا لا يغفر ذنوبنا إلا أنت يا الله لا يكفر سيئاتنا إلا أنت يا الله لا يتجاوز عنا إلا أنت يا الله إلهنا لا تردنا ونحن نقصدك يا أكرم الأكرمين لا تخيبنا ونحن نرجوك يا أرحم الراحمين إلهنا ما سلكا إلا أعطيتنا ما قصدناك إلا أكرمتنا ما قصدناك إلا شفيت سقيمنا فرجت همومنا غفرت ذنوبنا كشفت كربنا إلهنا إلهنا أرجو شيء عليك أن تعتق رقابنا أعتقها يا الله أعتقها يا رحمن أعتقها يا رحيم أعتقها يا غفار أعتقها يا قهار أعتقها يا الله أذقنا برد عفوك أذقنا لذة مناجاتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل شهرنا أوله عتق وأوسطه إكرام وآخره زيادة برحمتك يا أرحم الراحمين يا غافر الذنب يا قابل التوب يا الله ما لنا رب ندعوه بيا الله ما لنا منك لا ارحم منك لا الطف منك من الذي تاب اليك فما قبلته من الذي دعاك فما أجبته من الذي وقف ببابك فما نولته يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا غياث المستغيثين يا الله يا الله أحلل علينا رضانك أحلم علينا رضوانك اجعلنا ممن أحللت رضوانك عليهم إلهنا وسيدنا لا تصرفنا من هذا المقام إلا وقد شملتنا بقولك عبادي غفرت لكم وشكرت صليعكم ورضيت صليعكم وضاعفت مثوبتكم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت القوي المتين أنت تقول للشيء كن فيكون سبحانك نعرض حاجاتنا عليك نعرض حاجاتنا بين يديك وانت من لا تخفى عليك خافية وانت من لا تخفى عليك خافية الهنا انقطع الرجاء إلا فيك تضرعنا من الثقة إلا فيك ومن التوكل الا عليك الهنا ان قطع كل حبل الا حبلك يا الله الهنا اخواننا اخواننا في فلسطين وفي وفي بلاد الشام كلهم عونا ومعينا ومؤيدا وحارسا وأبينا كلهم نصيرا يوم قل النصير كلهم ظهيرا يوم قل الظهير لا أرحم بهم منك لا ألقف بهم منك إلهنا وسيدنا اكشف ضرهم يا الله اكشف ضرهم يا الله إلهنا إلهنا نشكو إليك أكبادا قرحت وبيوتا هدمت وأشلاء مزقت وأنت أرحم الراحمين وأنت أرأف الرايفين أنت لا يعجزك شيء أنت قادر على كل شيء أنت عالم بكل شيء إلى هناه يا من بيده مفاتيح الفرج فرج همهم فرج همهم نفس كربتهم اقطع أنينهم اقطع أوقف العدوان عليهم يا رب العالمين عليك بمن ظلمهم وعليك بمن حاربهم وعليك بمن اعتدى عليهم بقوتك يا قوي يا متين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار لرحمتك يا عزيز يا غفار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين